يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار اللهم أحسن عاكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا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 آمين. حاميم. تنزل من الرحمن الرحيم كتاب. وصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من تدعونا إليه وفي آذاننا وقر و في آذاننا وَمِن ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إن عامل قل إنما أنا بشم مثلكم يوحى إليه يُوحى إلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّالْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِّالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم. استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقول لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا قائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين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 فإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ مع الله لمن حمدهم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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن أعرضوا فقل أن صاعقة مثل صاعقة صَاعِقَةِ وثمود إذ جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ملائكة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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَّاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأخذتهم صارقة العذاب الهون بما كانوا يكسرون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله Subhanallahi hamida